سنقرئك فلا تنسى إ ل ا ما شاء الله إ ن ه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إ ن نفعت ا ل ذ ك ر ا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 وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون ا ل خ ي ا ه الدنيا و ا ل آ خ ر ة خير و أ ب ق ى إ ن هذا لت الصحف ا ل أ و ل ى صحف إ ب ر ا ه ي م وموسى